و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم أ م ا بعد ف إ ن أ ص ل ق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم و ش غ ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة ب د ع ة وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار أ م ا بعد فيقول ا ل إ م ا م الجوزي ر ح م ة الله عليه خلقت لي ه م ة علي تطلب الغايات بلغت الستين وما بلغت ما أ م ل ت ف أ خ ذ ت أ س أ ل الله تطويل العمر هكذا تطويل العمر وقد عاش ت س ع ة وثمانين س ن ة وتقويه البدن وبلوغ ا ل ا م ا ن ف أ ن ك ر ت علي العادات وقالت ما جرت ا ل ع ا د ة بما تطلب فقلت إ ن م ا أ ط ل ب من قادر على تجاوز العادات ل أ ن ه يطلب تطويل العمر و ت ق و ي ة البدن وبلوغ ا ل أ م ل وهذا مما لا يتحصل ع ا د ة قال ونظرت إ ل ى علو همتي ف ر أ ي ت عجبا وذلك أ ن ن ي اروم من العلم ما أ ت ي ق ن أ ن ي لا أ ص ل إ ل ي ه ل أ ن ن ي أ ح ب ن ي ل ى كل العلوم على اختلاف فنونها و أ ر ي د ا س ت ق ص ا ء كل فن وهذا أ م ر يعجز العمر عن بعضه ف إ ن عرض لي ذو همه في فن فقد بلغ منتهاه و ر أ ي ت ه ناقصا في غيره فلا أ ع د همته تامه مثل المحدث فاته الفقه والفقيه فاته علم الحديث فلا أ ر ى الرضا بنقصان من العلوم إ ل ا حادثا من نقصان ا ل ه م ة ثم إ ن ي أ ر و م ن ه ا ي ة العمل بالعلم ف أ ت و ق إ ل ى ورع بشر ا ل ح ا ف ي و ز ه ا د ة معروف للكرفي وهذا مع م ط ا ل ع ة التصانيف و إ ف ا د ة الخلق ومعاشرتهم بعيد جدا ثم إ ن ي أ ر و م الغنى عن الخلق و أ س ت ش ر ق ا ل إ ف ض ا ل عليهم والاشتغال بالعلم م ا ل ع من الكسب وقبول المنن مما تاباه ا ل ه م ة ا ل ع ا ل ي ة ثم إ ن ي أ ط و ق إ ل ى طلب ا ل أ و ل ا د كما أ ت و ق إ ل ى تحقيق التصانيف ليبقى الخلافان نائبين عني بعد التلف وفي طلب ذلك ما فيه من شغل القلب المحب للتفرد ثم إ ن ي اروم الاستمتاع بالمستحسنات وفي ذلك امتناع من جهه ق ل ة المال ثم لو حصل فرط جمع ا ل ه م ة وكذلك أ ط ل ب لبدني ما ي س م ح ه من المطاعم والمشارب ف إ ن ه متعود للترفه واللطف وفي ق ل ة المال مانع وكل ذلك جمع بين اضداد عقدها ع ق د ة بعروه وسطه ر ح م ة الله عليه ولقد ر أ ي ت أ ق و ا م ا يصفون علو هممهم ف ت أ م ل ت ه ا ف إ ذ ا بها في فن واحد ولا يبالون بالنقص فيما هو أ ه م قال الرضي ولكل جسم في النحول ب ل ي ا ت وبلاء جسمي من تفاوت همتي مدي, مدي فنظرت ف إ ذ ا غايه أ م ل ه ا ل إ م ا ر ة يعني كان شريف أ ل ر ض ي ي ن ح ل جسده علو همته في أ م ر يتعلق بالملد وكان ابو مسلم ا ل ف ر س ا ن ي في حال شبيبته يعني في شبابه لا يكاد ينام فقيل له في ذلك فقال ذهن صاف وهم بعيد ونفس تتوق إ ل ى معالي ا ل أ م و ر مع عيش كعيش الهمج ا ل ر ع ا يقول إ ن أ ب ا مسلم القراساني صاحب ا ل د ع و ة كما يقولون عنه في حال شبابه كان لا يكاد ينام فلما قيل له لم ا لا تنام قال ب ه ن صاف وهم بعيد ونفس تتوق إ ل ى معاني ا ل أ م و ر مع عيش كعيش الهمج الرعاع فلما تفاوتت الأمور عنده على هذا النحر لم يكاد ينام هذا يكاد عنده قيل فما الذي يبرد غ ل ي ل ك قال الظفر بالملك قيل ف ا ط ل ب قال لا يطلب إ ل ا ب ا ل أ ه و ا ب قيل فرط ب ا ل أ ه و ا ب قال العقل م ا ن ع قيل فما تصنع قال س أ ج ع ل من عقلي ج ه ل و أ ح ا و ل به خطرا لا ينال إ ل ا بالجهل و أ د ب ر بالعقل ما لا يحفظ إ ل ا به ف إ ن الخمول أ خ العدم ف إ ن الخمول أ خ العدم يعني إ ذ ا لم تكن ل ل إ ن س ا ن همه د ا ف ع حافزه ولم يكن له هدف لا ينال إ ل ا على جسر من التعب فرضي بالخمول ف ق ط رضي بالعدم فالخمول أ خ العدم قال ابن الجوزي عليه ا ل ر ح م ة فنظرت إ ل ى حال هذا المسكين ف إ ذ ا هو قد ضيع أ ه م المهمات وهو جانب ا ل آ خ ر ه وانتصب في طلب الولايات فكم فتك وقتل ومعلوم من هو أ ب و مسلم الخراسان حتى نال بعض مراده من لذات الدنيا ثم لم يتنعم في ذلك غير ثمان سنين ثم اغتيل ونسي تدبير العقل فقتل ومضى إ ل ى ا ل آ خ ر ة على أ ق د ح حال يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه الله ابن رحمة ف أ ي ن أ ن ا وما وصفته من حال من كانت غ ا ي ة همته الدنيا وانا أ ن لا أحب أ يخدش حصول شيء حصول من لا د ن ي و احب د ي لا أريد أ ولا أ ن يخدش حصول شيء من الدنيا وجه ديني بسبب ولا أ ن يؤثر في علمي ولا في عقلي طواقلقي من طلب قيام الليل وتحقيق الورع مع إ ع ا د ة العلم وشغل القلب بالتصنيف وتحصيل ما يلائم ا ل ب ذ ن من ا ل م ط ا ع وواسفي على ما يفوتني من ا ل م ن ا ج ا ت في الخلوه مع م ل ا ق ا ت الناس وتعليمهم ويا كدر الورع مع طلب ما لا بد منه ل ل ع ا ئ ل ة غير أ ن ي قد استسلمت لتعذيبي ولعل تهذيبي في تعذيبي ل أ ن علو الهمه إ ن م ا هو لطلب ا ل م ع ا ل ي ا ل م ق ر ب ة إ ل ى الحق عز وجل وربما كانت ا ل ح ي ر ة في الطلب دليلا إ ل ى المقصود وها انا أ ح ف ظ أ ن ف ا س ي من أ ن يضيع منها نفس في غير ف ا ئ د ة ف إ ن بلغ همي مراده و إ ل ا ف ن ي ة المؤمن أ ب ل غ ه من عمله وكانت له ح ي ل ة ع ظ ي م ة في الحفاظ على الوقت ر ح م ه الله عليه يقول إ ن ه كان متحببا ً إ ل ى الناس وكانوا يحبونه ويزورونه ف إ ذ ا زاروه ضيعت عليه أ و ق ا ت عمره يقول فكنت أ ع د لهؤلاء ا ل ك ا غ د ا ي ع ن ي ا ل أ و ر ا ق وسكين ا ل أ و ر ا ق من أ ج ل أ ن يسووها وكذلك أ ع د لهم ا ل أ ق ل ا م لبريها فمتى ما جاءوا خ ت م ت لهم ذلك ف أ خ ذ و ا فيه مسرعين ر ح م ة الله عليه ي ق و ل واللذات كلها ح ا ص ل ة بين حسي وعقلي اللذات جميعها بين هذين بين الحسي والعقلي ف ن ه ا ي ة اللذات الحسيه أ ع ل ا ه ا النكاح و غ ا ي ة اللذات ا ل ع ق ل ي ة العلم فمن حصلت له الغايتان ة ي في الدنيا فقد نال ا ل ن ه ا ي ة و أ ن ا أ ر ش د الطالب إ ل ى أ ع ل ى المطلوبين غير أ ن للطالب المرزوق ع ل ا م ة وهو أ ن يكون مرزوقا علو ا ل ه م ة وهذه ا ل ه م ة تولد مع ط ف ل فتراه في زمن طفولته يطلب معالي ا ل أ م و ر كما يروى في الحديث أ ن ه كان لعبد المطلب ن مفرش في الحجر يعني ب ج و ا ب الكعبه المعظمه فكان النبي صلى الله عليه وسلم ي أ ت ي وهو طفل فيجلس عليه فيقول عبد المطلب إ ن لابني هذا ش أ ن ه صلى الله عليه وسلم ل أ ن مكان عبد المطلب المسوى له عند الحجر ا ل أ س و د كان لا يجلس عليه أ ح د من ابنيه ولا من قريش هذا مكان عبد المطلب إ ل ا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ط ف فكان ي أ ت ي فيجلس في مجلس عبد المطلب ف إ ذ ا أ ر ا د أ ع م ا م ه أ ن ينحوه يقول جده دعوه إ ن لابني هذا ش أ ن ه صلى الله عليه وسلم ف إ ن قال قائل ف إ ذ ا كان في ه م ة ولم أ ر ز ق ما أ ط ل ب فما ا ل ح ي ل ة يعني له ه م ة ع ا ل ي ة وهو يطلب ب ه م ة ا ل ع ا ل ي ة علما أ و مالا ولكنه لا يقدر له قال ابن الجوزي في الجواب عن ذلك فالجواب أ ن ه إ ذ ا امتنع الرزق من نوع لم يمتنع من نوع آ خ ر ثم إ ن العبد بعيد أ ن يرزقه الله تبارك وتعالى ه م ة ولا يعينه بعيد جدا أ ن يرزقك الله تبارك وتعالى ه م ة ولا يعينك فانظر في حالك فلعله اعطاك شيئا ما شكرته او ابتلاك بشيء من الهوى ما صبرت عنه واعلم أ ن ه ربما زوى عنك من لذات الدنيا كثيرا ليوثرك بلذات العلم ف إ ن ك ضعيف ربما لا تقوى على الجمع فهو أ ع ل م بما ي ص ل ح ه و أ م ا ما أ ر د ت ه شرحه لك يقول ر ح م ة الله عليك ف إ ن الشاب المبتدئ طلب العلم ينبغي له أ ن ي أ خ ذ من كل علم طرفا ويجعل علم الفقه ا ل أ ه م ولا يقصر في م ع ر ف ة النقل يعني المنقولات من ا ل أ ح ا د ي ث والسعر و ا ل أ خ ب ا ر فبه يتبين سير الكاملين و إ ذ ا رزق ف ص ا ح ة من حيث الوضع يعني ا ل ل غ ة والنطق ثم أ ض ي ف إ ل ي ه ا م ع ر ف ة ا ل ل غ ة و ا ل ن ع فقد شحذت شفره لسانه على أ ج و د م س ن انظر الى هذه ا ل ص و ر ة يقول ف إ ذ ا رزق ف ص ا ح ة من حيث الوضع ه يعني ا ل ل غ ة والنطق ف ص ا ح ة في لسانه جعله الله تبارك وتعالى فصيحا في أ ص ل الخلقه في نطقه بحيث ي أ ت ي من المخارج على وجهها يقول ثم أ ض ي ف إ ل ى ذلك م ع ر ف ة ا ل ل غ ة و ا ل ن ح فقد شحذت ش ف ر ة لسانه على أ ج و د م س ن فتكون حينئذ ش ف ر ة لسانه قاطعه يعني يكون مبينا معجبا عما يزول في ق ا ط ر ه وقلبه ومتى أ د ى العلم ل م ع ر ف ة الحق و خ د م ة الله تبارك وتعالى فتحت لك أ ب و ا ب لا تفتح لغيرك وقد غمني يقول هو في القرن السادس ر ح م ة الله عليه وقد غمني في هذا الزمان أ ن العلماء لتقصيرهم في العلم صاروا كالعامه في القرن السادس الهجر و إ ذ ا مر بهم حديث موضوع قالوا قد روي فكيف لا يكون ثابتا والبكاء ينبغي أ ن يكون على خ س ا س ة الهمم ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله العلي العظيم العلماء عندهم ظ ا ه ر ة هي ظ ا ه ر ة فقر العلماء والفقر نوعان فقر أ س و د وفقر أ ب ي ض ف أ م ا الفقر ا ل أ س و د فهو الذي يؤثر في القلب والذهن سلبا بمعنى أ ن ه يشغل الخاطر ويكدر الذهن ويفوض الحفظ ويجعل ا ل م ر أ ة كالمجنون في طلب العيش والمعاش مهموما مكدرا فهذا والذي ليس في بيته دقيق لا يشاوران في شيء كما قال الشافعي لا تشاور من ليس في بيته دقيق ف إ ن ه موله العقل ف إ ذ ا شاورته فكيف ينصحك و أ م ا الفقر ا ل أ ب ي ض فهو الذي لا يمس إ ل ا الجلد ولا يؤثر في القلب ولا في الروح ولا يتغلغل في الوجدان وعند من ابتلع به صبر جميل عليه فتصير المحنه منحه ويصير هذا دافعا له إ ل ى الرقي في معاجز الكمال كما وقع ذ ل ك ل أ ب ي ه ر ي ر ة في بدء الطلب على يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و يخر عند أ ص ل المنبر يقول الناس جن أ ب و هريره حتى إ ن أ ح د ه م لا يضع نعله على رقبته يقول يخنقه الشيطان جنه ابو ه ر ي ر يقول و ما بي والله من ا ل ج ن ة شيء إن بي الا الجوع و إ ن كنت لاستقرئ لا الرجل من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل آ ي ة وهي معي يساير الرجل من أ ص ح ا ب الرسول صلى الله عليه وسلم من إ خ و ا ن ه في الطريق يقول معك آ ي ة كذا فيقول نعم يقول ا ق ر أ ه ا ا ت ل ه ا علي اريد أ ن أ ت ح ف ظ ه ا وهي معي يقول و أ ن ا لها حامل يقول أ ف ع ل ذلك معه رجاء أ ن ينقلب بي إ ل ى بيتي ف أ ص ي ب شيئا يعني اظل معه في الطريق أ ق ر ئ ن ي ه ا ف ي ق ر أ ا ل آ ي ة وهو ي ق ر أ والطريق يتقدم بهما فيه السيف فلربما أ ت ى المقرئ ب ا ل آ ي ة على تمامها أ م ا م بيته فيقول ل أ ب ي هريره كما نقول ن ح تفضل فيتفضل ف أ ص ي ب شيئا رضوان الله تعالى وكما حدث ل ل إ م ا م أ ح م د بن ح ن ب ر رحمه الله عليه يقول لا اعدلوا بالفقر شيئا ما الذي يجعل هذه ا ل ظ ا ه ر ة ل ا ص ق ة بالعلماء لها س ب ب ا ن السبب ا ل أ و ل في فقر العلماء أ ن ه م يزاولون أ ع ل ى م ه ن و أ ش ر ف ه ا والناس لا يحتاجون ما عندهم من العلم احتياجا ً شديدا ً فليسوا كاصحاب ل ن ا ع ة و أ ص الصنائع والمعاش يحتاجهم الناس على اختلاف ضروبهم و أ ل و ا ن ه م و أ ح و ا ل عقوله و أ م ا ما عند العلماء فلا يطلبه إ ل ا من شرفت نفسه وسمت همته وعظم ما عنده من الطلب ب ا ل ر غ ب ة في ا ل آ خ ر ه وهؤلاء القريب ولما كان ولاه ا ل أ م و ر يفرضون للناس على حسب ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه م ف إ ن الذي يكون مصروفا في ا ل ج م ل ة للعلماء هو أ ق ل مما ينبغي أ ن يكون ولا يساوون بين العلماء وغيرهم من أ ص ح ا ب الصنائع التي يحتاجها الناس ويتوفرون على طلب صانعيها واحدة و أ م ا ا ل ث ا ن ي ة ف إ ن العلماء شرف العلم في أ ن ف س ه م لا يتبدلون ولا يضعون أ ن ف س ه م بحيث يهانون ولذلك لا تجد العلماء يحسنون البيع والشراء على الوجه ولا يحسنون ا ل م م ا ك س ة و ا ل م ط ا ا و ل م م ا ط ل ة و أ م ث ا ل هذه الحيل التي يحتال بها الناس ل أ ك ل أ م و ا ل الناس بالباطل و إ ن م ا يتعففون ويزهدون و ي ط و ن البطون على الجوع و ا ل م س غ ب ة ولا يذلون أ ن ف س ه م ل أ ح د وهذا ا ا ا ل ل ل ل ع م رحمة ء عليه أصابهم من الجوع ومن الفقر شيء كثير أصابهم ه من ومن و واحد منهم كما يقول القاضي ا بن خل ي كان في وفيات الاعيان في ت ر ج م ة داود ا بن علي ا ل أ ص ب ه ا ن ي ا ل ب ر د ا د ي الطاهري إمام الظاهري انتهت إ ل ي ه ر ئ ا س ة العلم ببغداد قال أ ب و عبد الله المحاملي صليت ص ل ا ة عيد الفطر في جامع ا ل م د ي ن ة ليس في ظاهرها و إ ن م ا في جامع ا ل م د ي ن ة وقلت أ د خ ل على د ا و د ا بن علي ف أ ه ن ي ه إ م ا م أ ه ل الطائف قال أ د خ ل على د ا و د ف أ ه ن ي ه يعني بالعيد فجئت و إ ذ ا بين يديه طبق فيه أ و ر ا ق ه ن ب ب ا ء وهو نوع من البقول رخيص مبذول ربما لا يباع و إ ن م ا يوهب أ و هو مطروح لمن أ ر ا د أ ن ي أ خ ذ منه ما شاء وقتما يشاء في يوم العيد ن وعصاره فيها نخاله ة و و يأخذ فهناته و ع ج ب ت من حاله و ر أ ي ت أن جميع م ان في ا ل د ي ليس بشيء ا جميع ما في الدنيا ليس بشيء بشي إذا كان هذا الذي انتهت اليه ر ئ ا س ة العلم ببغداد في مثل هذه الحال في يوم العيد فجميع ما في الدنيا ليس بشيء قال فخرجت من عنده ودخلت على رجل من م ح ب ا ل ص ن ي ع ة يعني فعل الخير والكرم يقال له الجرجاني فخرج إ ل ي حاسر ا ل ر أ س حافي القدمين وقال لي ما عنا القاضي ل أ ن أ ب و عبد الله المحاملي كان قاضي فقال ما إليه عنا القاضي يعني ما الذي دعاك الى ان تجيء في مثل هذا الوقت قلت مهم قال وماهو قلت في جوارك داود بن علي ومكانه من العلم ما تعلمه وانت كثير الصله والرغبه في الخير تغفل عنه وحدثته بما رايت قال الجرجاني داود شرس الخلق وجهت إ ل ي ه ا ل ب ا ر ح ة ب أ ل ف درهم ليستعين بها فردها عليه وقال للغلام قل له ب أ ي عين ر أ ي ت ن ي وما الذي ب ل غ ت من حاجتي وخلتي حتى بعدت لي بهذا يراجعه يقول ب أ ي عين ر أ ي ت ن ي أ ن ا في ستر وفي أ ج و د حال ما الذي دعاك إ ل ى أ ن ترسل إ ل ي بهذا قال المحاملي فعجبت وقلت للجرجاني هات الدراهم ف إ ن ي أ ح م ل ه ا إ ل ي فدفعها إ ل ي وقال للغلام ائتني بكيس آ خ ر ل أ ن ي داود في مثل علمه و ت ث ب ت لابد أ ن يكون قد لحظ الكيس الذي جاء به الغلام بالدراهم أ و ل م ر ة من عند الجرجان فيخشى إ ن حمله القاضي بعد ذلك إ ل ى داود أ ن يتعرف عليه فيعرف ا ل ق ص ة قال فوزن أ ل ف ا اخرى وكانت الدراهم والدنانير توزن وقال تلك لنا وهذه ل ع ن ا ي ة القاضي ف أ خ ذ ت له الالفين أ ل ف ي يعني ن ن هذه ه س من عندنا د د ا مثلها و وهذه ل أ أخرى ل م ج ئ ك أ إكراما لقاطرك لداود وهي أيضا ف أ خ ذ ت له ا ل أ ل ف ي ن وجئت إ ل ي ه فقرعت الباب ودخلت وجلست س ا ع ة ثم أ خ ر ج ت ا ل ض ر ا ه م وجعلتها بين يدي فقال هذا د ز ا ء من ائتمنك على سره أ ن ا ب أ م ا ن ة العلم أ د خ ل ت ك إ ل ي ه ارجع فلا ح ا ج ة لي بما معك يعني عندي يعقد أطلعتك على ما عندي من سوء الحال العلم إنما من لأمانة وأنا أن قال ما الحال أراد لم أرد سوء شكوى ولو أراد أن يأخذ من زمن بعيد ا ل آ خ ر ولكن يقول له أ ن ا ب أ م ا ن ة ا ل ع ل م أ د خ ل ت ك الى ارجع فلا ح ا ج ة لي ف ي مما ا ع قال المحامي لي فرجعت و ق د صورت الدنيا ف ي عيني وقالت إ ن ي أ خ ر ج ت هذه الدراهمل ل ه ت ع ا ل ى فلا ت ر ج ع ف ي مالي فليتولى القضي ا إ خ ر ا ج ه ا ف ي أ ه ل البيت لوالافا عين من تهواه عن ذهب فالتبر ت ب ر و ر ف ت ب والترب في الدنيا لديك س و ا من غريب ما وقع لهذا ا ل إ م ا م الظاهري إ م ا م أ ه ل الظاهر داود ا بن علي الاصبح لي البغدادي الظاهري الفقير المعدم الصابر المطمئن رحمه الله تعالى مما وقع له ويذكر هذا هنا استطرادا انه ازدرى عالما كبيرا من العلماء لفقره فدقعه ذلك العالم الفقير بالعلم فكان له من ذلك درس عجيب ما هو قال القاضي ابن خلكان قيل إ ن ه كان يحضر مجلس د ا و د ا بن علي ا ل ظ ا ه ر ي كل يوم أ ر ب ع م ئ ة ص ا ح ب طيلسان أ خ ض ر الطيلسان تلبسه كبار العلماء والقضاه والمشايخ في ذلك الزمان كان شعار كبار العلماء في عصر ا ل إ م ا م د ا و د ا ل ظ ا ه ر ي وبعده فكان في كل نابسه الطيلسان الأخضر خاصة من يأتي يوم أربع مئة يعني أ ر ب ع م ا ئ ة عالم كبير قال د ا و د حضر مجلسي و م ا أ ب و يعقوب الشريطي وكان من أ ه ل البصر وعليه خرقتان وفي المجلس أ ر ب ع م ا ئ ة صاحب قيلسان من كبار العلماء وجاء هذا الرجل أ ب و يعقوب الشريطي وعليه خرقتان فتصدر لنفسه من غير أ ن يرفعه احد نزال يتخطى وقال ي بين يدي داود وربما في مجلسه من غير أن يرفعه ت حتى ع د داوود أحد ى زحمه جلس مجلسه وجلس إلى جانب إلى وربما من أن لي سيافتا عما ب د ل داود يحضر مجلسه أ ر ب ع م ا ئ ة صاحب ط ي ل س ا ن أ خ ذ من كبار العلماء والقضاه والفقراء وهذا ياتي عليه خرقتان فما ز ا ل يرتفع حتى يجلس بجوار داود ويجعل داود تلميذا سل يا فتى عما ب د أ لك يا فتا قال ف ك أ ن ي غضبت منه فقلت له مستهزئا أ س أ ل ك عن ا ل ح ج ا م ة فبارك أ ب و يعقوب ثم روى طريق حديث أ ف ط ر الحاجب و ا ل م ح ج و م ومن أ ر س ل ه ومن أ س ن د ه ومن وقفه ومن ذهب إ ل ي ه من الفقهاء وروى اختلاف طرق حديث احتجام النبي صلى الله عليه وسلم و إ ع ط ا ء الحجام أ ج ر ا ولو كان حراما لم يعطه ثم روى طرق حديثي ان النبي صلى الله عليه وسلم ا ح ت ج م بقرن وذكر احاديث ص ح ي ح ة في الحجام ثم ذكر ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ت و س ط ة مثل ما مررت بملىء من ا ل م ل ا ئ ك ة ومثل شفاء أ م ت ي في ثلاث وما أ ش ب ه ذلك وذكر ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ض ع ي ف ة الموضوعه مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تحتجموا يوم كذا ولا س ا ع ة كذا ثم ذكر ما ذهب إ ل ي ه أ ه ل الطب من ا ل ح ج ا م ة في كل زمان وما ذكروه ف ي ه ثم ق ت م كلامه ب أ ن قال و أ و ل ما خرجت الحجامه ل ل أ ص د ه ا ن بلد داود بن علي الظاهر فقلت له والله لا حقرت بعدك أ ح د ا أ ب د ا والله لا حقرت بعدك أ ح د ا أ ب د ا رحمة ا ل ل عليه ه ط ل ب الوليد الفرضي كان بقي ب هو بقي ب ل مخلد الذي كان في رحلته في طلب العلم ما كان من ذلك ا ل أ م ر المستمتع الذي كان بينه وبين ا ل إ م ا م أ ح م د أ ي ا م محنه ا ل إ م ا م أ ح م د ومنع ا ل إ م ا م أ ح م د من التحديث والبروز للناس فجاء بقي ب في ه ي ئ ة السؤال يعني في ه ي ئ ة ا ل ش ح ا د ي ن وربما أ ت ى كما مر ذكر ذلك بالعكاز ي أ ت ي بعصا يتوكا عليها وقد وضع على ر أ س ه ف ر ق ة ف ه ي ئ ة ا ل ش ح ا د ي ن ثم ي أ ت ي إ ل ى بيت ا ل إ م ا م أ ح م د فما يزال ي س أ ل حتى يخرج إ ل ي ه ا ل إ م ا م أ و يدعوه فيدخل إ ل ى التهليز فيرويه حديثا او حديثين حتى جمع ث ل ا ث م ا ئ ة حديث و ف ر ج ت ب ر ح م ة الله تبارك وتعالى ا ل أ ز م ة لما جاء المتوكل وخرج الامام أ ح م د فكان لا يعرف له قدره وصبره على طلب العلم ويقربه رحمة الله عليه لأعرف يقول إني لا أعرف رجلا كانت تمضي عليه الأيام في وقت طلبه للعلم إني ورق كانت تمضي بالذي ليس عيش يرمى جاءت عليه أ ي ا م في طلب العلم هو يعني نفسه ولكنهم لا يزكون أ ن ف س ه م ر ح م ة الله عليه فيقول أ ع ر ف رجلا كانت تمضي عليه ا ل أ ي ا م في وقت طلبه للعلم ليس له عيش إ ل ا ورق القرن بالذي يرمى وقال ي ا خ و د في ت ر ج م ة بقي بن مخله ا ل أ ن د ل س ي المتقدم ذكره إ ن ه قال يوما لطلبته أ ن ت م تطلبون العلم وهكذا يطلب العلم انما احدكم اذا لم يكن عليه شغل يقول امضي اسمع العلم ك أ ن ه يقول لكم يقول انتم تطلبون العلم وهكذا يطلب العلم انما احدكم اذا لم يكن عليه شغل يقول امضي اسمع العلم يعني لا يعطي العلم الا فضل وقته ولا يعطي العلم الا فضل ماله وما هكذا يطلب العلم قال اني لا اعرف رجلا يعني نفسه تمضي عليه ا ل أ ي ا م في وقت طلبه للعلم لا يكون له عيش إ ل ا من ورق القرب ن ب الذي يلقيه الناس و إ ن ي لاعرف رجلا باع باع ماذا باع سراويله غير م ر ة في شراء كاغت يعني الورق الذي يكتب عليه فباع السراويل واشترى ورقه ومضى رحمه الله عليه من غير سراويل حتى يسوق الله إ ل ي ه من حيث يخلفها ر ح م ة الله ع ا ل ى ا ل إ م ا م أ ب و حاتم محمد ا بن إ د ر ي س الرازي رحمه الله ا ل إ م ا م الكبير الذي هو علم خطير في الجرح والتعديل يقول ابنه ابن ابي حاتم الرازي صاحب كتاب الجرح والتعديل يقول في التقدمه في ت ر ج م ة أ ب ي ه سمعت أ ب ي يقول بقيت ب ا ل ب ص ر ة في س ن ة أ ر ب ع ع ش ر ة ومئتي ن ث م ا ن ي ة أ ش ه ر وكان في نفسي أ ن أ ق ي م س ن ة فانقطعت نفقتي فجعلت أ ب ي ع ثياب بدني شيئا بعد شيء حتى بقيت بلا ن ف ق ة ومضيت أ ط و ف مع صديق لي إ ل ى ا ل م ش ي خ ة و أ س م ع منهم إ ل ى المساء فانصرف رفيقي ورجعت إ ل ى بيت خالف فجعلت ج الماء ل أشرب ا من、الجوع. وفي ع ت ر ج م ة ا ل إ م ا م محمد بن نصر المروزي قال أ ق م ت بمصر كذا وكذا س ن ة فكان قوتي وثيابي و ك ا غ د ي يعني ورقي وحبري ر ق ي و وجميع ما انفقته في ا ل س ن ة عشرين درهما كان قوته في س ن ة في جميع ن ا ف ق ت في طلب العلم و ا ل إ ق ا م ة والمعيشه ة كان ذ ا القود كان ا ل ق و د عشرين درهما وفي ت ر ج م ة محمد بن جرير ا ل ط ب ر ي وكذلك محمد ابن هارون أروياني وكذلك عند ابن السكي في الطبقات الكبرى في ت ر ج م ة محمد بن نصر ر ح م ة الله عليه ح ك ا ي ة إ م ل ا ط المحمدين بمصر قال أ ب و العباس البكري جمعت الرحله بين محمد ا بن جرير الطبر ومحمد ا بن إ س ح ا ق بن خزي ومحمد ا بن نصر المروزي ومحمد ا بن هارون أ ل غ و ي ا ن ي بمصر في حدود سنه ست وخمسين ومائتين فارملوا ل ر م يعني افتقروا ولم يبق ى عندهم ما يقوتهم واضر بهم الجوع أ س ا ط ي ن من أ س ا ط ي ن العلم الكبار وجبال من الشم الرواسي الشامقات فلما افتقروا ولم يبق ى عندهم شيء أضر بهم ا ل ج ويكتبون ع اجتمعوا ل ل منزل ة في ا ا ن يأوون و إليه ي ك فيه الحديث الشريف فاتفق ر أ ي ه م على أ ن يستهموا ويضرب القرى فمن خرجت عليه القرى س أ ل الناس ل أ ص ح ا ب ه الطعام أ ئ م ا اهتكار عظام لا يريدون أ ن يخرج واحد منهم لكي ي س أ ل الناس الحافا و أ ن ي ط ل ب ا ل ط ع ا م للمحمدين وكلهم اسمه محمد ر ح م ة الله عليه إلا بالقرى. لا يقرز واحد إلا بالقرى لا بالقرى واحد يقرز فمن خرجت عليه ا ل ق ر ع ة س أ ل الناس ل أ ص ح ا ب ه الطعام فخرجت ا ل ق ر ع ة على محمد بن إ س ح ا ق بن خزيم هذا يقال له إ م ا م ا ل أ ئ م ة محمد بن إ س ح ا ق بن خزيم يقال له إ م ا م ا ل أ ئ م ة وقد قال ابن ا ل قيم ر ح م ة الله عليه إ ن ه ر أ ى شيخه في الرؤيا رحمه الله يعني أ ب ى العباس ا بن تيميه بعد ان مات راه في الرؤيا فقال له اجتهد يقول لتلميذه ابن القيم اجتهد لقد كدت تلحق بنا أنت انت ل آ في م ر ب ة محمد الان ب ن إسحاق خزيم كدت ت ح ق ب ن و أ ت الآن في م ر ت ب ة محمد بن إ س ح ا ق ا بن خزيمه الإمام الأئمة رحمة الله عليه فقال ابن لأصحابه لما القرع السؤال والطلب ا عليه عليه ل إ رحمة وجميع خزيم خرجت يخرج في ويتكفف أن خ من المحمدين م لا حتى ي وقصي ت وجوعا في دار في ف غربة ا ل ل أ ح ا ب ه ه أ م ل و ن حتى أتوضأ الاستقارة وأصلي صلاة الصلاة الخيرة يعني فاندفع في فاندفع فإذا ه من بالشمور م وخصي قبل وادي مصر أ ح م د بن طولون يدق عليهم الباب ف ف ت ح ا ل ب ا ب فنزل الخصي عن دابته فقال أ ي ك م محمد بن نصر فقيل هو ذا و أ ش ا ر إ ل ي ه ف أ خ ر ج سره ف ا ديناراً خمسون فيها ف ه ا ل خمسون دينارا فدفعها اليه ثم قال ايكم محمد بن, بن, بن هارون فقيل هو ذا فدفع إ ل ي ه مثله ثم قال إ ن ا ل أ م ي ر كان قائلا ب ا ل أ م س يعني كان نائما في ا ل ق ي ل و ل ة في وقت ا ل ظ ه ر إن ا ل أ م ي ر يعني أحمد بن طولون كان نائما أحمد ف ي القيلولة وقت ف ر أ ى في المنام خيالا أ و طيفا يقول له إ ن المحامد ط و و كشحهم جياعا ف أ ن ف ت اليهم هذه ا ل ص و ر ة وفي ه و يقسم عليكم إذا ن ت تبعثوا أن إ ل ه ل ي ي ز د ك ترجمه ا ل إ م ا م أ ب ي جعفر الترمذي محمد بن أ ح م د بن نصر الشافعي الزاهد كتب الحديث تسع وعشرين س ن ة و ت ف ق ه ا ب أ ص ح ا ب الشافعي وسكن بغداد وحدث بها وحدث عنه أ ح م د بن كامل وابن قانع و أ ب و بكر ا بن خلاه أ ر ض ا م ه ر م ز ي صاحب كتاب المحدد الفاصل بين الراوي والواعي و أ ب و القاسم الطبراني و ع ز ة قال ا ل ض ا ر ا ق ط ن ي ث ق ة ا ل م أ م و ن الناسب وقال ابن كامل لم ي ق ل ا ل ش ا ف ع ي ة بالعراق أ ر أ س منه ولا أ و ر ع ولا أ ك ث ر تقللا في المطعم على حال ع ظ ي م ة من الفقر والصبر على الفقر رحمه、الله. قال الزجاج إ ن ه كان يجرى على أ ب ي جعفر في الشهر أ ر ب ع ة دراهم يتقوت بها وكان لا ي س أ ل أ ح د ا شيئا وقال محمد بن موسى بن حماد البربري أ خ ب ر ن ي أ ن ه تقوت في س ب ع ة وعشرين يوما بخمس حبات وهي شيء يكون من ا ل ع م ل ة لا ق ي م ة له وذلك الشيء الذي يقول من أ ج ل إ ك م ا ل الدرهم أ و الدينار ودرهم ا ل خاصه يعني يقول هذا درهم إ ل ا ح ب ة كمثقال ح ب ة من شعير مثلا فهذا من تلك ا ل أ م و ر التي كانت تتخذ ع م ل ة فتقوت في سبعه وعشرين يوما بخمس حبات قلت له وكيف عملت يعني ماذا صنعت في سبعه وعشرين يوما قال لم يكن عندي غيرها فاشتريت بها لفتا وكنت آ ك ل كل يوم واحدا ومع ذلك توفي عن اربع وتسعين سنه ة يشتري بكلك الحبات بخمس حبات. لا شك بكل كالحباب بخمس لا حباب أ ن اشترى لفتاً كثيراً فاللفت في كل زمان كل في ضخيص ولكنه خ ن ن من نفسه قانونا فلا يزيد في اليوم و ا ل ل ي ل ة عن و ا ح د حتى لا ي ن ف د وقال العلامه الدبار في ت ر ج م ة أ ب ي جعفر أ ح م د ا بن عبد الرحمن القصري ن س ب ة إ ل ى قصر ا ل أ غ ل ب على ميلين من جنوب القيروان ب أ ق ص ى المغرب كان فقيها صالحا ورعا سريع الدمعه له ع ن ا ي ة بالعلم والروايات وتصحيح الكتب وجمعه وكان يقول لي أ ر ب ع و ن سنه ة ما قلم من جف لي、قلم. يعني كثرة بالنيل ما ينسخ والنهار جميع. يقول لي أربعون سنة ما جف لي قلم وكان ربما باع بعض واشترى بثمنه كتباً أو رقوقا كتبا الكتب ربما باع ثيابه بثمنه لنسخ بعض ووصل إ ل ى م د ي ن ة سوسه برسم ز ي ا ر ة يحيى ا بن عمر فوجده أ ل ف كتابا فلم يجد ما يشتري به رقا يكتبه فيه فداء قميصه الذي كان عليه واشترى بثمنه رقوقا جمع رق وكتب ه و الورق صفحة من ا ن ي ك ع ل ي ه الكتاب في ذ ا ل و ق وكتب ل ك ت ا وقابله و أ ت ى به معه إ ل ى القيروان في م ق ا باع ل ل ق م ي ص القميص, القميص واشترى ورقا و أ ق د ر يكتب عليه ر ح م ة الله عنه ابن زياد الشافعي الحافظ المجود ا ل ع ل ا م ة أ ب و بدر عبد الله ا بن محمد ا بن زياد ا بن واصل النيس اغوري الفقيه الشافعي صاحب التصانيف من أ ه ل نيس ا غ و ر أ ن ز ل ا ل ر ح م ة بذكره ونتقرب إ ل ى الله تبارك وتعالى بالترحم عليه ف أ ي ن ذهب جوعهم و أ ي ن ذهب فقرهم و أ ي ن ذهب ما تملكه المتملكون من غير أ ه ل العلم والفضل والخير والعطاء في زمانهم ض ت تلك ا ل أ ح و ا ل فما قال ا ل إ م ا م أ ح م د ر ح م ة الله عليه وكان في حال ش د ي د ة ووجه إ ل ي ه بعض اخوانه بمال كثير ومعه خطا قال هذا مال صالح أ ت ا ن ي من طريق صالح و إ ن م ا ورثته وليس في درهم منه شبهه ذ ا أ و ل ه ثم فاقبله فهو لك يعني ليس دينا يكون عليه ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله عليه أ خ ذ الكتاب الخطاب فجعله تحت لبد له هنالك كان يصلي عليه ورد المال و ر ا د أ ن يكتب ردا وجاء ولده صالح فوجد انبعاجا في اللبن تحته فما زال يبحث حتى استخرج الكتاب الموجه إ ل ى أ ب ي ه ف ق ر أ وكانوا في حال شديد فقال لابيه بما ترد عليه قال وهو مغضب اوقد قراته فقال نعم قال إ ذ ن لا يرد عليه إ ل ا ف أ ت ى ب ا ل و ر ق ة والدواء والقلم و ق ا ل ف ت ه أ م ا نحن ففي حال حسنه ص ا ل ح ة والمال لسنا في ح ا ج ة إ ل ي ه و أ م ا أ ن ت ف ب ا ر ة الله لك في مالك والسلام ورد المال م ر ة أ خ ر ى ر حدث م ة الله حالك هذا مثلا في رمضان و م ر عام فلما جاء رمضان التالي تذكروا قالوا في مثل هذه ا ل أ ي ا م أ ر س ل إ ل ي ن ا فلان كذا من الدنانير وهو مبنغ كبير يتذكرون ما فقال د يتذكرون م كان ا ف ق ا ل إ م ا م أ ح م د ر ح م ة الله عليه لو قبليناه أننا كنا قبلناه كان قد فاعتبروا ن ي ل آ ن ف ن انا قد فني يعني ي هو قبلناه و لو ل أننا كنا ق لكان قد فني ا ل آ ن إ ذ ن فاعتبروا اننا قد قبلناه و أ ن ه قد فني ومرت تلك ا ل أ ي ا م ثم يقول إ ن م ا هو طعام دون طعام ولباس يعني ثياب دون لباس و إ ن م ا هي أ ي ا م قلائل و إ ذ ا ذكر الموت هان كل شيء يعني عندما تنظر إ ل ى ا ل أ م ر تجريدا بتحقيق إ ن م ا هو طعام دون طعام والكل ي ق و ل في المنتهى إ ل ى ما ت ع ل م وثياب دون ثياب و ت ق و ل جميعها في المنتهى إ ل ى ما ت ع ل م إ ل ى خلقان ر ت ه و إ ل ى ثيابها ل ه ل ب مهما كانت ق ي م ت ه لا بد أ ن ت ص ي ر إ ل ى البلع و إ ن م ا هي أ ي ا م ق ل ا ئ إ لان أ العمر مهما امتد فهو في النهايه ة وبخصة قليل وبخص في ذ ه الأمة وعمار أمتي بين الستين والسبعين أمتي و بين قليل من كما وسلم الموت لما الموت من جميع ما يملك هان الإنسان يجاوز عليه في الحديث الصحيح يقول شيء يأتي ويصير تجرد قال الرسول الله وإذا ورثته ذكر كل كل ذلك صلى إلى ورده ثم يحمل حملا حتى يوضع في قبر مظلم موحش ب و ح د ة موحشة ووحشة بوحدة إ ل ى غير ذلك مما تعلمون و إ ذ ا ذكر الموت هان كل ج ي ء هذا ا ل إ م ا م الكبير يبيع قميصه من أ ج ل أ ن يشتري ورقا ليكتب عليه العلم رحمه الله تعالى كان من أحفظ الناس للفقهيات من أحفظ وقال ا ا الصحابة خ ت ل ف و ا ل ض ا ر قطني لم نر في مشايخنا أ ح ف ظ منهم ل ل ا س ا م ي د والمتون وكان يعرف زيادات ا ل أ ل ف ا ظ في المتون ولما قعد للتحديث قالوا حدد قال بل سلوا انتم فسئل عن أ ح ا د ي ث ف أ ج ا ب فيها و أ م ل ا وهذا هو لأنه إذا لاختبار انتقى تعبض كبير حدد م ا وأما إذا سئل فربما جاء سؤال فيما لا يحسن س ل ف ر ب م ا جاء السؤال فيما يحسن وقال بعض أ ه ل العلم من فنامجته كنا ن ح ض ر في مجلس أ ب ي بكر لنسمع منه الزيادات وكان ي ح ذ ر أ ن في المجلس ثلاثين أ ل ف محبرا ة ث ل ث ي ن ألف, محبرة ألف محبرة من ح ر ة م طلاب العلم لا من المهرجين ثلاثين أ ل ف م ح ب ر ة ومضى على هذا م د ة ي س ي ر ة ثم حضرنا مجلس أ ب ي بكر النجاد وكان يحرز ان في مجلسه ع ش ر ة آ ل ا ف م ح ب ر ة فتعجب الناس من ذلك وقالوا في هذه المده ة ذ ب ثلثة الناس في ه ذهب المدة ذ ه ثلث الناس يعني كانوا ثلاثين أ ل ف ويصيرون إ ل ى ع ش ر ة آ ل ا ف ويذهب الناس ن ق و ل أ ب و بكر بني سابوري كما ذكر القواس تعرف من أ ق ا م أ ر ب ع ي ن س ن ة لم ينم الليل إ ل ا جاثيا يعني على ركبتين ويتقوت كل يوم بخمس حبات ويصلي ص ل ا ة الغداه على ط ه ا ر ة العشاء ا ل آ خ ر ثم قال أ ن ا هو ثم قال وهذا كله قبل أ ن أ ع ر ف أ م عبد الرحمن يعني قبل أ ن يتزوج يقول انظر إ ل ى حالي قبل الزواج و إ ل ى حالي بعدها ق ا م أ ر ب ع ي ن س ن ة لم ينم الليل إ ل ا جاثيا يتقوط كل يوم بخمس حبات ويصلي ص ل ا ة الغداء على ط ه ا ر ة العشاء ا ل ا خ ر ة ثم قال أ ن ا هو وهذا كله قبل أ ن أ ع ر ف أ م عبد الرحمن إ ي ش ي زوجني يعني يدعو عليها أمال. يقول إيش أقول لمن ل ع ه اقول أمال ي إيه شيء أ ق و لمن ل زوجني ثم ما قال والله ما أراد إلا القيم الله وعلا يعني عفو ولكن غلط ا ل إ م ا م الصفدي المؤرخ ا ل أ د ي ب كان أ ز ه د الناس في الدنيا و أ ج ر ى عليه سيف ا ل د و ل ة في كل يوم أ ر ب ع ة ض ر ا ه م وتوجه من دمشق إ ل ى مصر ثم عاد إ ل ي ه وقيل انه لما عاد من حران أ ق ا م ببغداد و أ خ ذ ينظر في الكتب الحكمة. ونسخه وجدت في كتاب النفس ا ل أ ر س ك و عليها ب خ ط أ ب ي ن س خ الفارابي ق ر أ ت هذا الكتاب مئتي م ر ة وكان يقول ق ر أ ت السماع الطبيعي ة ل أ ر س ك و أ ر ب ع ي ن م ر ة و أ ن ا محتاج إ ل ى م ع ا و د ة وكان يحسن ا ل ي و ن ا ن ي ة وكثيرا من اللغات غيرها وقال عن نفسه أ ح س ن أ ك ث ر من سبعين لسان ا يعني سبعين ل غ ة قال أ ح س ن أ ك ث ر من سبعين لسانا وسئل أ أ ن ت أ ع ل م بهذا اللسان أ م أ ر ز ق ه يعني ا ل م ن ا ن ي فقال لو أ د ر ك ت ه لكنت أ ك ب ر تلامذتي رحمه الله وقال ابو سينا سافرت في طلب الشيخ أ ب ي نصر فارابي وما وجدته وليتني وجدته فكانت حصلت إ ف ا د ة ه ذ وهذا ه الأشياء كما ترى وهذا الرجل ترى في كلام من علمائنا ر ح م ة الله عليه يدلنا على أ ن العلم يحتاج إ ل ى التكرار ولا ي ر ك ن ا ل إ ن س ا ن إ ل ى محفوظه الذي ي أ ت ي عفوه فهذا رجل من أ ه ل العلم وبرهان الدين ا ل ح ل م ق ر أ البخاري أ ك ث ر من ستين م ر ة ومسلما نحو العشرين سوى قراءته لهما في الطلب أ و قراءتهما من غيره ع ل م والحافظ السخاوي ح ت ى عن الحافظ الذهبي الحافظ عن شرف الدين الميونيني انه ي قابل و ل أنه ق نسخته من صحيح البخاري واسمعه في س ن ة احدى عشره م ر ة قابلها ق ر ا ء ة على أ ه ل العلم على ا ل ن س ق الصحيحه وعلى المحفوظ عند العلماء البخاري و ن س خ ل يونيني من صحيح البخاري أ ص ح ن س خ البخاري على ظ ه ر ا ل أ ر ض يقول إ ن ه قابل نسخته و أ س م ع ه في س ن ة و ا ح د ة إ ش ر ا ق د ى ع ش ر ة م ر ة وسلمان ي ب ن إ ب ر ا ه ي م ا ل ع ن و ي يقول إ ن ه أ ت ى على البخاري نحو مني اتين و ث م ا ن ي ن م ر ة ق ر ا ء ة و سماع و إ ق ر ا ء صحيح البخاري أ ت ى علي ه على هذا ا ل نحو نحو من و مئتين م ث الوزير ن ن ي مرة ف ه ؤ ا الناس رحمة الله عليهم إنما ء عليهم ل رحمة ب ا العلم فأتاه الله تبارك وتعالى العلم والذكر الحسن ا أنفسهم لطلب ل و المهلب ي رحمه الله كان وزيرا لمعز ا ل د و ل ة ابن ب و ي ة وكان من ارتفاع القدر واتساع الصدر وعلو الهمه وفيض الكف على ما هو مشهور به وكان غايه في الادب والمحبه لاهله وكان قبل اتصاله بمعز الدوله في شده عظيمه من الضروره والضائقه ة وكان قد سافر مره ولقى في سفره مشقه صعبه واشتهى اللحم فلم يقدر عليه فقال ارتجالا أ ل ا موت يباع فاشتريه فهذا العيش ما لا خير فيه أ ل ا موت لذيذ الطعم ي أ ت ي يخلصني من العيش الكريه إ ذ ا أ ب ص ر ت قبرا من بعيد وددت لونني مما يليه أ ل ا رحم المهيمن ف س حر تصدق ب ا ل و ف ا ة على أ خ ي ه وكان معه رفيق يقال له عبد الله الصوفي وقيل أ ب و الحسن العسقلاني فلما سمع ا ل أ ب ي ا ت اشترى له بدرهم لحما وطبقه و أ ط ع م ه وتفارقه اشترى لحما بالأمنية الغالية التي تمناها الرجل بدرهم رحمة الله وتنقلت بالمهلبي ا ل أ ح و ا ل وتولى ا ل و ز ا ر ة ببغداد لمعز الدوم وضاقت ا ل أ ح و ا ل برفيقه الذي اشترى له اللحم ة ا ل س ف ر وبلغه و ز ا ر ة المهلبي فقصده و ت ت ب ع إ ل ي ه أ ل ا قل للوزير ف ت ت نفسي م ق ا ل ة مذكر ما قد نسيه أ ت ذ ك ر إ ذ تقول ل ض ن ك عيش أ ن ا موت يباع ف أ ش ت ر ي ه فلما وقف الوزير على رقعته تذكره وهزته أ ر ي ح ي ة الكرم ف أ م ر له في الحال بسبعمائه درهم ووقع في رقعته ل أ ن ه اشترى له لحما بدرهم فوقع في الرقعه يعني الوزير ا ل م ل ب ي وقد ع ف اعطاه س ب ع م ا ئ ة درهم مثل الذين ينفقون أ م و ا ل ه م في سبيل الله كمثل ح ب ة أ ن ب ت ت سبع سناب ل في كل س ن ب ل ة م ا ئ ة ح ب ة والله يضاعف لمن يشاء ف أ ت ا ه بدل الدرهم س ب ع م ا ئ ة درهم ر ح م ة الله تعالى ولما ولي المهلبي ا ل و ز ا ر ة بعد تلك ا ل ض ا ئ ق ة و ا ل إ ض ا ق ه عمل ا ل أ ب ي ا ت ا ل ت ا ل ي ة رق الزمان لفاقتي ورتا لطول تحرقي و ف أ ن ا ل ن ي ما ارتديه وحاد عما اتقي فلاصبحن عما أ ت ا ه من الذنوب ا ل س ب ق ي حتى جنايته بما صنع المشيب بمفرقه يعني أصبح عن وكل ما أكى زمان حتى المشيب الذي عن الزمان أصبح أكى به حتى ما الزمان وكل جاءه في أ ذ ه ب الشباب ف ت ر ج م ة ا ل إ م ا م أ ب ي سعيد السيرافي القاضي النحوي البغدادي الفارسي ا لاصل جامع العلوم والفنون في ترجمته أ ن ه ولد في سيراث من بلاد فارس وبها ا ب ت د أ بطلب العلم ثم دخل بغداد و أ خ ذ عن كبار شيوخها ثم ولي القضاء على ج ا ن ب ي ن وكان يدرس ا ل ق ر آ ن والقراءات وعلوم ا ل ق ر آ ن والنحو و ا ل ل غ ة والفقه والفرائض والكلام و ا ل ش ع ر والعروض و ا ل ق و ا ت ل والحساب وعلوما سوى هذه ا الله تعالى وكان الصيراثي كما رحمة معلوم من أعلم هو بنحو الناس البصريين وينتحل في الفقه مذهب أ ب ي ح ن ي ف ة و ق ر أ في بغداد على ا بن مجاهد شيخ العلماء بالقراءات في عصره وعلى أ ب ي بكر بن دريد شيخ ا ل ل غ ة في عصره ق ر أ عليه ا ل ل غ ة ودرس هما عليه النحو وقرا ل احدهما و وقرأ أ ح عليه القراءات ودرس ا ل آ خ ر عليه الحساب و أ م ر كبير عظيم ر ح م ة الله تعالى هذا الرجل كان زاهدا لا ياكل إ ل ا من كسب يد ولا يخرج من بيته إ ل ى مجلس الحكم ولا إ ل ى مجلس التدريس في كل يوم إ ل ا بعد أ ن ينسق عشر ورقات ي أ خ ذ أ ج ر ه ا ع ش ر ة ضرائب تكون قدر مهونته وكان حسن الخط ثم يخرج إ ل ى مجلسه وكان نزيها عفيفا جميل ا ل ط ر ي ق ة حسن ا ل أ خ ل ا ق رحمه الله تبارك وتعالى عليه وكذلك ا ل إ م ا م ا بن فارس الرازي رحمه الله صاحب مقاييس اللغه ا الرجل رحمه الله تبارك وتعالى سافر إلى همدان وأقام همدان وصاحبه الدين فقال داعيا شاكيا لهمذان سقى همذان الغيث لست بقائل سوى ذا وفي ا ل أ ح ش ا ء نار تضرم ومالي و لا أ ص ف الدعاء ل ب ل د ة أ ف د ت بها نسيانا ما كنت أ ع ل م نسيت الذي أ ح س ن ت ه غير أ ن ن ي مدين وما في جوف بيتي ي د ر ح م رحمه الله وهذا ر ج ل من كبار أ ه ل العلم في عصره ر ح م ة الله تعالى ا ل إ م ا م الداراني ا ل ق ط ا ن الدمشقي علي بن د ا و د إ م ا م جامع دمشق ومقرئه والمحدث فيه رحمه الله هذا الرجل كان إ م ا م جامع دمشق وخرج رحمه الله أ ه ل بلده إ ل ى د ا ر ي ة ل ي أ ت و ا به اسم موضع فلبس أ ه ل داريا ر ي ّ السلاح وقالوا لا نمكنكم من افض امامنا ا ل آ ن الناس يزهدون في الائمه وحق لها و أ م ا هذا ا ل إ م ا م فلما ذهب أ ه ل دمشق لكي ي أ ت و ا به من تلك ا ل ب ل د التي كان إ م ا م ا في مسجدها خرج أ ه ل ا ل ب ل د التي كان فيها إ م ا م ا لمسجدهم بالسلاح ت ق و ل و ن لا نمكنكم من افض امامنا فقال ابن نصر رحمه الله يا أ ه ل داريا أ ل ا ترضون أ ن يسمع في البلاد أ ن أ ه ل دمشق احتاج و اليكم إ في إ م ا م قالوا قد ر ق ي ه فخذوه فقدمت له ب غ ل ة القاضي ف أ ب ى وركب حماره ودخل معه فسكن في ا ل م ن ا ر ة ا ل ش ر ق ي ة يعني في جامع دمشق وكان ي ق ر ئ بشرقي الرواق ا ل أ و س ط ولا ي أ خ ذ على ا ل إ م ا م ة رزقا و ل ا يقبل م ن يقرأ ع ل ي ه بره و ي ق ت اليه ت من غ ة أرض ر له ب ا ا ويحمل ي ي ما ك ف من ا ل ح الطاحون فيضحن ن بنفسه ط ويقض ويخبزه وانتهت يعجله إليه إلى ثم ر ئ ا س ة في ق ر ا ء ة الشاميين ومضى على سداد ر ح م ة الله عنه الإمام الكبير الشيخ ا أبو ح قدم ابن ابن بغداد شابا وتفقه على ابن ا ل م ر ز ب ا ن حتى صار أ ح د أ ئ م ة وقته الشيخ ا ل شرازي أ ب و إ س ح ا ق رحمه الله يقول ان تهت إ ل ي ه ر ئ ا س ة ا ل د ي ن و ا ل د ن ي ا ببغداد وطبقا ل أ ر ض ب ا ل أ ص ح ا ب وجمع م ج ل س ه ث ل ا ث م ا ئ ة م ت ف ق ه ن و تفقا ل موافق و ا ل م خ ا ل ف ع ل ى ت ظ ض ي ل ه و تقديم ه في ج و د ة ا ل ف ق ه و ح س ن ا ل ن ظ ر و ن ظ ف ة ا ل ع ل م و ن ظ ف ة ا ل ع ل م ل وقال صديق سمعت من يذكر أ ن ه يحضر في مجلسه س ب ع م ا ئ ة متفقه وكان الناس يقولون لو راه الشافعي لفرح به ا هفوات اللسان وإن بدرت في أثناء الإحسان على في وإن بدرت يعني كان مراعيا لفظه ل ومنطقه ر ح م ة الله عنه ووقع من ا ل خ ل ي ف ة أ م ي ر المؤمنين ما أ و ج ب أ ن كتب له الشيخ أ ب و حامد إ ع ل م أ ن ك لست بقادر على عزلي عن ولايتي التي ولانيها الله تعالى و أ ن ا أ ق د ر أ ن أ ك ت ب ر ق ع ة إ ل ى ق ر س ا ن بكلمتين او ثلاث أ ع ز ل ك عن خلافتك انظر ماذا بلغ من ش أ ن ه رحمه الله كيف كان هذا الرجل في بدء ا ل أ م ر يقول تلميذه سليم الرازي إ ن الشيخ أ ب ا حامد كان في أ و ل أ م ر ه يحرس في بعض الدروب كان غفير درك في بدء ا ل أ م ر ويطالع العلم في ز ي ك الحرس وياكل من أ ج ر ة الحرس و أ ن ه أ ف ت ى وهو ابن سبع ع ش ر ة س ن ة وقام يفتي خمس و أ ر ب ع ي ن س ن ة إ ل ى أ ن مات ولما قربت وفاته قال لما تفقهنا متنا وهي من آ ف ا ت الدنيا يعني ي ب د أ ا ل إ ن س ا ن ومع الشباب ومازال يترقى في العلم حتى إ ذ ا ما وصل المنتهى فيه ان حضر واتت الشيخوخه حتى مات يقول تفقه لما متنا لا رحمه الله هؤلاء رحمة الله عليهم الله كانوا أ م ة فصاروا ق ا د ة وعادوا س ا د ة حتى ي ب ل و ا ل أ م ر ببعضهم كما ترى وكان في بدء أ م ر ه يحرس بعض الدروب أ ن يقول ل ل خ ل ي ف ة أ ن ت لا تستطيع أ ن تعزلني عن ولايه و ل ا ي الله تبارك وتعالى اليه يعني ا ل و ل ا ي ة ا ل ع ل م ي ة يعني لو أ ن ه عزل فلن يستطيع أ ن يعزل ا علمه ولا أ ن يمنع نقبه فهو العامل وهو الجبل وهو الفحم وهو الراسخ وهو ا ل إ م ا م فماذا يستطيع أ ن يفعل به ف م ا قال الشيخ الامام شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله عليه ماذا يصنع أ ع د ا ئ ي بي أ ن ا جنتي وبستاني في صدري أ ن ا ذهبت فهي معي لا تفارقني أ ن ا قتلي ش ه ا د ة ونفي في ا ل أ ر ض سياحه وحبسي خلوه فماذا يصنع اعدائي بي ر ح م ة الله عليه لما كان متحققا يقول جنتي وبستاني في صدري ف أ ي ن ما ذهبت فهي معي لا تفارقني يقول ماذا يصنع اعدائي بي قتلي ش ه ا د ة ونفي في ا ل أ ر ض سياحه وحبسي خلوه فماذا يصنع اعدائي بي ر ح م ة الله عليه الإمام الكبير أبو منصور محمد انظروا ي أيوب النيسابوري الأستاذ الإمام حدة الدين حدة الصحيح أ ن من كان في عصره ومن تقدمه ومن بعده على مذهب من كان هنالك من أ ه ل العلم وله التصانيف ا ل م ش ه و ر فالمدى ل ل أ س ت ا ذ أ ب ي بكر بن فورك في ص ب ا وتخرج به ولزم طريقته وجد واجتهد في فقر و ق ل ة ذات يد حتى كان يعلق دروسه ويطالعها في القمر ويعقد تلك التعاليق من أ ج ل أ ن يعيد التكرار لتثبيت المحفوظ ويفعل ذلك في ضوء القمر لضيق يده عن تحصيل دهن السراج وهو مع ذلك ك ي الامام ب د ا ف ق ر و ي ل ز ل ولا و ر ع يأكد ن م القاضي الشبهة الشيئة رحمة الله عليه. عبد الوهاب بن علي بن نصب ا ل م ا ل ك ي كان ب ق ي ة الناس ولسان أ ص ح ا ب القياس ولقد وجد له شعر معانيه أ ج ن ى من الصبح و أ ل ف ا ظ ه أ ح ل ى من ا ل ض ف ر بالنجح ونبت به بغداد فعادت البلاد بذوي فضلها على حكم ا ل أ ي ا م بمحسني اهلها فخلع أ ه ل ه ا وودع ماءها وظلها وحدث أ ن ه شيعه يوم فصل عنها من أ ك ا ب ر ه ا و أ ص ح ا ب محابرها ج م ل ة م و ف و ر ة وطوائف ك ث ي ر ة و أ ن ه قال لهم لو وجدت بين ظ ه ر ل ي ك م رغيفين كل غداه و ع ش ي ة ما عدلت عن بلدكم ل ذ و ل و غ ا م ي ة وفي ذلك يقول سلام على بغداد في كل موطن وحق لها مني سلام مضاعف فوالله ما فارقتها ع ن ق ي ل ا لها و إ ن ي ب ش ر ط جانبيها لعارف ولكنها ضاقت علي ب أ س ر ه ا ولم تكن ا ل أ ر ز ا ق فيها تساعف وكانت كخل كنت أ ه و ى ذنوه و أ خ ل ا ق ه ت ن ا به وتخالفه رحمه الله ل و وجد د في ب غ ا د رغيثين في ك ل غداة واحد ما فارط أهله. أكابره ولا يتكفل واحد منهم لهذا منهم يتكفل الرجل أهله ويشيعه لكي ي ب ق ى ب ب غ د ا د لا ي ت ك ف في ل له ابو ل ي و م ر رحمة غ ي ي ليته كان بيننا ن كان ألا الله تعالى ا ا ل ق ض ي أبو علي ا ل ه ش م ي محمد بن أ ح م د ا ل ح م ل ي ذكر أ ب و علي ا بن ش و ك ة قالت كمعنى ج م ا ع ة من الفقهاء ف د ق ل ن ا على القاضي أ ب ي علي الهاشمي فذكرنا له فقرنا وشده ض ر ن ا فقال لنا ص ب ر و ا ف إ ن الله سيرزقكم ويوسع عليكم و أ ح د ث ك م في مثل هذا بما تطيب به قلوبكم أ ذ ك ر س ن ة من السنين وقد ضاق ب ا ل أ م ر شيئا عظيما حتى بعت رحل داري ونفذ جميعه ونقضت ط ب ق ة الوسطى من داري وبعت أ ف ش ا ب ه وتقودت ب ث م ن ه وقعدت في البيت فلم أ خ ر ج وبقيت س ن ة فلما كان بعد س ن ة قالت ل ل م ر أ ة ا ل ب الباب ب يدق أو ا يدق فقلت لها افتحي الباب ففعلت فدخل رجل فسلم علي ه فلما ر أ ى حالي لم يجلس حتى انشدني وهو قائم ليس من ش د ة تصيبك إ ل ا سوف تمضي وسوف تكشف كشفا لا يضط ذرعك الرحيب ف إ ن النار يعلو لهيبها ثم تطفى قد ر أ ي ن ا من كان أ ش ف ى على الهلك ف و ا ف ق نجاته حين أ ش ف ى ثم خرج عني ولم يقعد فتفاءلت بقوله فلم يخرج اليوم عني حتى جاءني رسول القادر بالله ومعه ثياب ودنانير و ب غ ل ة بمركب ثم قال لي أ ج ب أ م ي ر المؤمنين وسلم إ ل ي ا ل ن ا ن ي ر والثياب و ا ل ب غ ل ة فغيرت من حالي ودخلت الحمام دخل الحمام وصرت إ ل ى القادر بالله فرد إ ل ي قضاء ا ل ك و ف ة و أ ع م ى لها و أ ث ر ى حالي رحمه الله أ و ل ئ ك ا ل ع ل م ا ء عانوا والعلم كذلك احتاج الصبر والعلم كما تعلم لا يقوى عليه المقاييس إ ن هذا العلم ذكر لا يحبه إ ل ا الذكران من الرجال العلم ذكر ولا يحبه إ ل ا الذكران من الرجال لا يحبه ا ل م خ ا ن ي ف من الرجال العلم ذكر لا يحبه إ ل ا الذكران من الرجال أ ب و بكر الخلال قال سمعت أ ب ا ز ر ع ة الصغير يحكي عن إ ب ر ا ه ي م بن ع ق و ب قال كان أ ح م د بن حنبل يصلي بعبد الرزاق ا ص ن ع ا ن ي ح م د بن حنبل ا ل إ م ا م يصلي بعبد الرزاق بشيخه عبد الرزاق ا ل ص ن ع ا ن الامام فسهى يوما في صلاته ف س أ ل ه عبد الرزاق عن سبب السهى ف أ خ ب ر ه أ ح م د أ ن ه لم يطعم شيئا منذ ثلاث ة رحمه الله وروي عن أ ب ي بكر بن علي قال كان ابن المقري يقول كنت أ ن ا والطبراني وابو ا ل ش ي ف ا بن حيان ب م د ي ن ة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم فضاق بنا الوقت يعني فرغت أ ي د ي ه م من ا ل ن ف ق ة فواصلنا ذلك اليوم لم نطعم شيئا يعني صاموا ذلك اليوم إ ل ى صيام اليوم الذي قبله فلما كان وقت العشاء كنا هنالك في ا ل ر و ض ة فقالوا قولا هو أ ث ب ت ك قلنا يا رسول الله الجوع وهل هذا ج و ز قلنا يا رسول الله الجوع يشكون الجوع إ ل ى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال للطبراني اجلس ف إ م ا أ ن يكون الرزق أ و الموت فقلت أ ن ا و أ ب و الشيف يعني يصليان لله تعالى فحضر الباب علوي ففتحنا له ف إ ذ ا معه غلامان ب ق ف ت ي ن فيهما شيء كثير وقال شكوتموني إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ر أ ي ت ه في النوم ف أ م ر ن ي بحمل شيء إ ل ي ه صلى الله عليه وسلم لعل هذه ا ل ق ص ة كانت من أ ث ر الجوع أ ب و بكر محمد بن عبد ا ل ب ا ط ي م ن محمد البزاز ا ل أ ن ص ا ر ي ق و ل كنت مجاورا ب م ك ة ح راسها الله تعالى ف أ ص ا ب ن ي يوما من ا ل أ ي ا م جوع شديد لم أ ج د شيئا أ د ف ع به عني الجوع فوجدت كيسا من إ ب ر ي سما مشدودا ب ش ر ا ب ة من إ ب ر ي سما أ ي ض ا كيس من حرير من هذا الصنف من الحرير ومشدود ب ش ر ا ب ة يعني بتلك ا ل ع ل ا ق ة التي تصنع شيئا ما ب ع ر و ة لا تكون و ث ق ى حتى تحل ف أ خ ذ ت ه وجئت به إ ل ى بيت أ خ ذ الكيس وذهب به إ ل ى البيت قال فحليته فوجدت فيه عقدا من لؤلؤ لم أ ر ى م ث ل ا فخرجت ف إ ذ ا بشيخ م ن ا د ي علي ه ومع الشيخ المنادي على الكيس الذي فيه ذلك العقد من اللؤلؤ ومعه خ ط ة فيها خ م س م ا ئ ة دينار وهو يقول هذا لمن يرد علينا الكيس الذي فيه اللؤلؤ فقلت لنفسي أ ن ا محتاج أ ن ا جائع ف أ خ ذ هذا الذهب فانتفع به وارد ت عليه الكيس و أ ن ا لم ا س أ ل ه شيئا و إ ن م ا هو الذي يعرض فهذا حلال لا شبهه ف ي ه م ح د ث نفسك فقلت له تعال ى إ ل ي ه ف أ خ ذ ت ه وجئت به إ ل ى بيتي ف أ ع ط ا ن ي ع ل ا م ة الكيس و ع ل ا م ة الشراب و ع ل ا م ة اللؤلؤ وعدده والخيط الذي هو مشدود به أ ت ى ب ا ل أ م ر ا ت ف أ خ ر ج ت ه ودفعته إ ل ي ه فسلم إ ل ي خ م س م ا ئ ة دينار فما أ خ ذ ت ه وقلت يجب علي أ ن أ ع ي د ه إ ل ي ولا آ خ ذ له جزاء فقال لي لابد أ ن ت أ خ ذ والحك علي كثيرا فلم أ ق ب ل ذلك منه فتركني ومضى ورد ا ل ف ي س وبقي الجوع و أ م ا ما كان مني فاني خرجت من م ك ة وركب ت البحر بعد حين بعد زمان خرج من م ك ة وركب البحر فانكسر المركب وغرق الناس و ه ل ت ت اموالهم وسلمت أ ن ا على ق ط ع ة من المرء فبقيت م د ة في البحر لا أ د ر ي أ ي ن ات وهو على تلك الخشب فوصلت إ ل ى ج ز ي ر ة فيها قوم لا يدري ما هي فقعدت في بعض المساجد فسمعوني أ ق ر أ ورجل من أ ه ل العلم عالم فقال فسمعوني ا ق ر أ فلم يبق في تلك ا ل ج ز ي ر ة أ ح د إ ل ا جاء إ ل ي وقال علمني ا ل ق ر آ ن فحصل لي من أ و ل ئ ك القوم شيء كثير من المال ثم إ ن ي ر أ ي ت في ذلك المسجد أ و ر ا ق ا من مصحف ف أ خ ذ ت ه ا أ ق ر أ فيها فقالوا لي تحسن تكتب فقلت نعم فقالوا علمنا الخط فجاءوا ب أ و ل ا د ه م من الصبيان والشباب فكنت أ ع ل م ه م فحصل لي أ ي ض ا من ذلك شيء كثير فقالوا لي بعد ذلك عندنا ص ب ي ة ي ت ي م ة ولها شيء من الدنيا نريد أ ن تتزوج بها فامتنعت فقالوا لابد و أ ل ز م و ن ي ف أ ج ب ت ه م إ ل ى ذلك فلما ز ف و ه ا إ ل ي مددت عيني أ ن ظ ر إ ل ي ه ا فوجدت ذلك العقد بعينه معلقا في عنقه فلما كان لي ذلك الحال على تلك ا ل ص و ر ة لم يكن لي من شغل إ ل ا النظر إ ل ى العقد فقالوا يا ش ر ي ف كسرت قلب هذه ا ل ي ت ي م ة من نظرك إ ل ى هذا العقد ولم تنظر إ ل ي ه يعني انظر إ ل ي ه ا هي نظرة الى العقد نظره واما أ ن تركز على العقد وحده ا ة كسر قلب المسكينة انظر قلب ل ي إ فقصصت عليهم ق ص ة العقد فصرخوا وصاحوا وهللوا وكبروا حتى بلغ إ ل ى جميع أ ه ل ا ل ج ز ي ر ة فقلت ما بكم ف ق ا ل ذلك الشيخ الذي أفد منك العقد أ ب و هذه الصبي وكان يقول ما وجدت في الدنيا مسلما كهذا الذي رد علي هذا العقد وكان يدعو ويقول اللهم م ج م ع بيني وبينه حتى أ ز و ج ه بابنك و ا ل آ ن قد حصل ت س ب ق ي ت معها م د ة وارزقت منها ولدين ثم إ ن ه ا ماتت فوردت العقد أ ن ا وولداي ثم مات الولدان فحصل العقد لي ولا أ ق ص د أ ن ه فرح بموتها ولا بموت ا ل و ل د ي ن و ن م يحقي ما كان ويقص مكانه ا ل أ م ر فبعته ي ب م ئ ة أ ل ف دينار وهذا المال الذي ترونه معي من بقايا ذلك المال قال الشيخ عبد القادر كنت أ ق ت ا ت بقرنوب الشوك و ق م ا م ة البطل وورط الخص من جانب النهر والشط ر وبلغت ا ل ض ا ئ ق ة في غلاء نزل ببغداد إ ل ى أ ن بقيت أ ي ا م ا لم آ ك ل فيها طعامه بل كنت أ ت ت ب ع الممبودات أ ط ع م ه ا يعني ما يرويه الناس في ا ل ق م ا م ة وفي المزابل لا يجد سواه ف ح ر ج ت يوما من ش د ة الجوع إ ل ى الشط لعلي اجد ورق الخص أ و ا ل أ ق ل أ و غير ذلك ف أ ت ق و ت به فما ذهبت إ ل ى موضع إ ل ا وغيري قد سبقني إ ل ي ه ا ل ص ع ا ل ي ق في الدنيا كثير و إ ن وجدت أ ج د الفقراء يتزاحمون عليه ف أ ت ر ك ه حبا في إ ك ر ا م ه ف ي د ع ه له ر ح م ة الله ت ع ا ل فرجعت أ م ش ي وسط البلد فما أ د ر ك منبوذا يعني شيئا منبوذا إ ل ا وقد سبقت اليه حتى وصلت إ ل ى مسجدي ا س ي ن بسوق الرياحين ببغداد وقد أ ج ه د ن ي الضعف وعجزت عن التماسك فدخلت إ ل ي ه وقعدت في جانب وقد فئت أ ص ا ف ح الموت و إ ذ بي أ ر ى شابا أ ع ج م ي ا ومعه خبز صاف وشواء وجلس يابه فكنت أ ك ا د كلما رفع يده ب ا ل ل ق م ة أ ف ت ح فمه وكلما رفع ذلك الشاب يده ب ا ل ل ق م ة يفتح هو فمه رحمه الله من ش د ة الجوع حتى انكرت ذلك على نفسي فقلت ما هذا وقلت ما هاهنا إ ل ا الله أ و ما قضاه من الموت يعني إ ل ا ر ح م ة الله أ و ما قضاه من الموت ولكن قضيت أ ن ي افتح فمي كلما رفع يده ف س أ ل لا تحصن ولا ت ج ه ؤ اذ التفت الي العجمي فراني فقال بسم الله يا أ خ ي ف أ ب ي ت ف أ ق س م علي فبادرت نفسي ه ي ع ن أ ن ت ما أ ق س م هممم فقال ا ت ه ا ف أ ق س م أ ي ض ا ف أ ج ب ت ه ف أ ك ل ت متقاصرا ف أ خ ذ ي س أ ل ن ي ما شغله ومن أ ي ن أ ن ت وبمن تعرف فقلت أ ن ا م ت ف ق ه من جيلان قال و أ ن ا من جيلان فهل تعرف شابا جيلانيا يسمى عبد القادر يعرف بصدق أ ب ي عبد الله الصومعي الزهد قلت أ ن ا هو فاضطرب وتغير وجهه وقال والله لقد وصلت إ ل ى بغداد ومعي ب ق ي ة ن ف ق ة لي ف س أ ل ت عنك فلم يرشدني أ ح د و ن ف د ت نفقتي ولي ف ل ا ث ه ايام لا أ ج د ثمن قوتي الا ما كان لك معي وقد حلت لي الميت و أ خ ذ ت من وديعتك هذا الخبز و ش و ى فقل طيبا فهذا طعامك ومن مالك و أ ن ا أ خ ذ ت ه من غير أ ن ا س ت أ ذ ن ك ف إ ن م ا هو لك و أ ن ا ضيفك ا ل آ ن بعد أ ن كنت ضيفي فقلت له وما داد فقال أ م ك وجهت لك معي ث م ا ن ي ة ذ ن ا ن ي ر فاشتريت منها للاضطرار ف أ ن ا معتذر إ ل ي ك فسكنت وطيبت نفسك ودفعت إ ل ي ه باقي الطعام وشيئا من الذهب برسم ن ف ق ه فقبله ونصره الذي لا يعاني لا يصل إ ل ى شيء وما لم تتعن فلن تصل إلى م الى تتمنى تتعنى تتعنى تصل ما لم تتعنى. ما, هي الأصل ما لم تتعنى فلن إ ما تتمنى و إ ن م ا إ ذ ا ما لم تتعن فلن تصل إ ل ى ما تتمنى ومن لم تحترق له بدايه ة فلن ل تشرق له نهاية من لم تحترق فلن تشرق له نهايه نقول ابن الجوزي رحمة الله عليه العلم عندي العسل لقد كنت في حلاوة طلب العلم ألقى الشدائب أحلى من العسل لأجل أطلب في هو كنت وأركب من من ما ما و ل ن تكن العلياء ه م ة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محببه كنت في زمن ا ل ص ب ا ة انقذ معي ا ر غ ف ة ي ا ب س ة ف أ خ ر ج في طلب ا ل ح د ي د و أ ق ع د على نهر عيسى ببغداد فلا أ ق د ر على اكلها إ ل ا عند الماء فكلما أ ك ل ت ن ق م ة شربت عليها وعين همتي لا ترى إ ل ا ل ذ ة تحصيل العلم ف أ ث م ر ذلك عندي أ ن ي عرفت ب ك ث ر ة سماعي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ح و ا ل ه وادابه و أ ح و ا ل أ ص ح ا ب ه وتابعيه ولم أ ق ن ع بفن واحد بل كنت أ س م ع الفقه والحديث و أ ت ب ع الزهاد ثم ق ر أ ت ا ل ل غ ة ولم أ ت ر ك أ ح د ا ممن يروي ويعظ ولا غريبا يقدم وما أ وأتخير أدور ح ض الفضائح ر ه ولقد كنت ا على ل ش ي خ ل س م اذلني ع فينقطع نفسي من العدو الحديد لألا وما وليس لي مأكل أصبح نفسي وأمسي وليس من وكنت أسبق مأكل أ الله لمخلوق قط ولو شرحت أ ح و ا ل ي لطال الشرح رحمه الله وهذا الرجل ا ع م ي ابن الجوزي ر ح م ة الله عليه هذا الرجل كانت له أ ح و ا ل ع ج ي ب ة جدا في واضح وكانت ا ل أ م ا ك ن التي هي ق ر ي ب ة م م ا ك ا ن واضح تحجز قبلها بيوم ويومين وبمال كثير وكان العلماء حتى في مجالس التحديد عند ا ل أ ئ م ة المشهورين إ ذ ا أ ر ا د و ا أ ن يسمعوا في ضحى الغد يجلسون في أ م ا ك ن ه م من عصر اليوم حتى إ ن واحدا منهم يحكي ق ص ة ع ج ي ب ة يقول ولقد ر أ ي ت شيخا يقول في طيلسان له وهو قاعد يحركه ل أ ن ه إ ذ ا قام من مجلسه فلن يكون له بعد ذلك موضع ويظهر من العصر إ ل ى ضحى الغد في مكان لا يتحرك من أ ج ل أ ن يسمع العلم في ضحى الغد رحمة الرازي رحمه الله الإمام الكبير حاتم الإمام الإمام الله تعالى الله أبو يتحدث عن رحلته في طلب العلم وما لقيه فيها من المشقات و ا ل أ ه و ا ل ي ق و ل وركبنا البحر ثم مشينا فكانت الريح في وجوهنا فبقينا في البحر ث ل ا ث ة أ ش ه ر وضاقت بنا صدورنا وفني ما كان معنا من الزاد وبقيت ب ق ي ة فخرجنا إ ل ى البر فجعلنا نمشي أ ي ا م ا على البر د حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء فمشينا يوما وليله لم ي أ ك ل أ ح د منا شيئا ولا شربنا واليوم الثاني كمثل واليوم الثالث كل يوم نمشي إ ل ى الليل ف إ ذ ا جاء المساء صلينا والقينا ب أ ن ف س ن ا حيث كنا وقد ضعفت أ ب د ا ن ن ا من الجوع والعطش والعياء فلما أ ص ب ح ن ا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا فسقط الشيخ المروزي م ر ش ي ا علي فجئنا نحركه وهو لا يعقل فتركناه ب د ة الجور اصبح لا يعقل ش ي ء ومشينا أ ن ا وصاحبي النيسا غوري قدر فرسخ أو فرسخين أو ف ر س خ فضعفت وسقطت م ر ش ي ا علي ومضى صاحبي وتركني ثم لم يزل هو يمشي إ ذ بصر من بعيد قوما قد قربوا سفينتهم من البر ونزلوا على بئر موسى صلى الله عليه وسلم فلما عينهم لوح بثوبه إ ل ي ه فجاءوه معهم الماء في إ د ا و ة فسقوه و أ ق ذ و ا بيده فقال لهم الحقوا ر ف ي ق ي ن بي قد أ ل ق و ا ب أ ن ف س ه م مغشيا عليه فما شعرت الا برجل يصب الماء على و ج ه ه ففتحت عيني فقلت اسقني فصب من الماء في ر ك و ة أ و م ش ر ب ة شيئا يسيرا فشربت ورجعت إ ل ي نفسي ولم يروني ذلك القدر فقلت س ق ن ي فسقاني شيئا يسيرا و أ ق ذ بيدي فقلت رائي ش ي ء ملقا قال قد ذهب إ ل ى ذاك ج م ا ع ة منا ف أ ق ذ بيدي و أ ن ا أ م ش ي اجر ر ج ل ي ويسقيني شيئا بعد شيء حتى إ ذ ا بلغت إ ل ى سفينتهم و أ ت و ا برفيقي الثالث الشيخ أ ح س ن الينا أ ه ل ا ل س ف ي ن ة فبقينا أ ي ا م ا حتى رجعت ل ي ن ا ا ل ف س ن ثم كتبوا كتابا إ ل ى م د ي ن ة يقال لها ر ا ي ة إ ل ى واليه وزودونا من الكعك والسويق والماء فلم نزل نمشي حتى نفذ ما كان معنا من الماء والسويق والكعك ن س أ ل الله تبارك وتعالى أ ن يرحمهم أ ج م ع ي ن و أ ن يجعلنا على ح ق قائمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم